بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشتا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة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 فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى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 وأوطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطيب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 وينذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها